وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْرُضُنَّ أَإِثْكَنَ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُنَّ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 112. فأقبلوا إليه يزفون 113. قال أتعبدون ما تنحيتون والله خلقكم وما تعملون قال قالوا بنوا له بنيانا فأنقوه في الجحيم 116. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي رَبِّ هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلو معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى